برس السماء عليكم مدرا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 124-واجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا 126-ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا 128-لتسلكوا منها سبلا فجاجا 129-قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله من لم يزد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سماعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تَزِدِ الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادتك يضلوا عبادك ولا يلدوا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا